قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ, يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الخلقه نعود فانات فكون فانات فكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل هل من شركاء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 الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما ان الظن لا يغني من الحث شيئا ان الظن لا يغني من الحث شيئا ان الله عليم بما يفعلون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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ فَكَمْ مِنْ ذِي عِلْمٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ بَلْ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ من مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وربك أعلم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملوا يَسْمَعُونَ إِلَيَّ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيَّ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ولو